أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرعة لو أن لي كرعة فكون من المحسنين بلا قد جاءت كآيات فكذبت بها وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مكوى للمتكبرين وينج الله يتقوا بمفادتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولاهم يحزمون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقالد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاترون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين منكم بل لك لان اشركت عملك لان اشركت لا عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدوا وكونوا من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا والارض جميعا قويات بيمينه سبحانه وتعالى